بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه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 قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَلَا يَيْأَسُ مِنَ الْحُسْنَىٰ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَائِيَ اسْمَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّةٌ نِّسَاءُ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَلَائِيَ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 فجرَ أَسكِنُوهَّ مِن حَيْثُ سَكَانتُم مِ جَدِكُمْ وَلَا تُبَُّونَّ للتُبَييقُ عَلَيم وَإِن كُن أُولاتِ حَمْلِ فَأَ فِقُ عَلَيْه حتىَ يضعن فَإنأَرضعنَ لَكُمْ فَآتُهُ أُجُورَهُ وَتَّمِرُ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُون وَإِن تَعَسَرْتُم فَسَتُرضِعوا لَهُ أُخْرىَ لِم فِ قَضُوا سَاتٍِ مِن سَعاتِه Why قُدِرَ عَلَيْهِ Áする su piy Nil sociedad, ع Bref, axalarifulunt –– نَفْسًا paha bisəlik qadda darab studio ir qəl söz